ل ن اسماء ينطق الله ح ق وهم ا يظلمون بل ل و ب ق م غمرة من في ه ذ ا و ل ه م أعمال د و ن ذلك ولهم أعمال م و ر ف ي ه ب ا ل ع ذ ا ب إذا هم ي ج و ن ل ا ت ج ل ا ل ي و م إنكم م ا ل ا تنصرون قد كانت آ ي ا ت ي تتلى عليكم فكنتم على ع ق ا بكم تنكسون موسوعه النابلسي ت م ق تنكصون ر للعلوم ر الاسلاميه ج م الم ي أ ت اباءهم ا ل أ و ل ي ن ام لم ي ح ر ف و ا رسولهم فهم لهم ن كرون أ م يقولون به ج ن ة بل جاءهم بالحق و أ ك ث ر ه م للحق كارهون و أ ك ث ر ه م ل ل ح ق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات و ا ل أ ر ض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 ولنجوا في, في طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ف ا س ت ك ن ولو ا ر ب ه م م ا ي ت ض رحمناهم ع و ولو ن ر وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا, لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أ خ ذ ن ا ه م ب ا ل ع ذ ا ب فمستكانوا, فمستكانوا ل ر ب ه م م و ا يتضرعون ح ت ت ى إذا ف ح ن ا بابا عليهم عذاب شديد بابا ذا ذ ى 何よりも」<音楽>